بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكبر الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك رجع رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى رأيت إن كان على الهداة أو أمر بالتقوا رأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى